ではなく。<音楽><音楽> 「私たちは今日の夜を迎えたのは私た لو أنزلنا ه ذ ا ا ل ق ر آ ن ع ل ى جبل ل ر ي ت ه خاشعا م ت ص د ع ا من خ ش ي ة ا ل ل ه غير ر ا ل أ ه ذات ن ض ر ب ه ا ل ل ن ا س ل ع ل م ي ت ف ك ر و ن ¡Suscríbete!